وَمَن شَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَاهَا إِلَّا مِثْلَهَا وَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إنني هَدَانِي رَبِّي إلى صراط مستقيم، قل إنني هادي ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما من لتي إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله عبدي العالمين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 ثم إلى ربكم موجلكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلغكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم